فأكِهِنَّ بِمَا أتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عذاب الجحيم كلُوا وَشْرَبُوا هَنيئاً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أتَكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْحُوفَةٍ وَزَوَجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِين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 يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم ظلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن